فاضل. بس يناظر مناظرة عجيبة للنساء مناظرة سيئة وملحوظة ويشتغل في محل نساء فجيت قلت له يا فلان أنت تناظر قال لا لا, لا ما لي أن ناظر قلت أقول لك تناظر لا تقول لك أن لكن تبي علاج ولا ما تبي؟ علاج مية مية بأمر الله يقطعك قال لي وخر عني النظر قال الله يا أخي أني مبتلبة الشيطان لعب عليك قال طيب قال وشهو قلت شف ناظر على كيفك بعد كل مناظرات اختواب وصدق عدتين هذه كثيرة قلت اقول لك النار ولا الجنة قالوا ولا بالجنة قلت ركعتين ركعتين, ركعتين. والله الشيطان بيغضبط قال لي طيب قلت تكلمني بعد شهر ركعتين, ركعتين. وسيعينك رب رب ركعتين. ركعتين وسيقهر الشيطان في الركعتين الأولى ذي هي على طول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 قال لي في شيء يقول لي <متحدث> فيها فيه صلاة فيها صلاح فيه وضوء لا تناضل الله يقعد لا تناضل ما يقدر من اللي يقدر الشيطان ليش لأن يخفر له ما خد يخفر الشيطان يقول لي يقول والله لا أفعل أنت صلاة المحل قال لي تقعد في الاستقبال أنا اللي أقول الحرمة تفضلي هذا الكرت ادخل لي قلت طيب ما تناضل قال لا والله أول مرفع عن ذري أرفع بناظر يقولي شيط وين وين في وضوء في وضوء الصلاة في الصلاة سكع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 بهمة حازم نحو النقائي يزلت الجبال في المخيم من من شهرين مظاهر وركب معي شاب قال يا دكتور ممكن أركب معك وذهب إلى مع الأخ عشان بقولك قصة عنك قلت فضل ركب قال يا دكتور تذكر شريطك الفلاني قلت نعم قال أنا سمعته والشيطان كان باليني ينومني عن صلاة الفجر من شهرين وزلالة. وزلالة. يوم قريت عجبتني الفكرة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 بهمة حازم نحو النقائي وكن في عاصرك الداجي غريب ولا تغفل بصبح أو مسائي وأطلع عن هواك وكن مطيعا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية